الاحناف فرقوا او قسموا الكراهه الى قسمين قالوا عندنا الكراهه تنقسم الى قسمين اما كراهه تنزيه او كراهه او كراهه تحريم والتفريق بين الامرين يعني كراهه التحريم تدخل في حقيقتها مع المحرم يعني هذه من الاشياء التي ردوا بها على الحنفية أنهم قالوا المكروه ينقسم الى كره التنزيه وكره التحريم والاحناف يقرون ب قسم المحرم وهو يكون القسم مستقل من اقسام الاحكام التكليفيه فكيف يقررون هنا ويقول المكروه مكره التنزيه وكره التحريم لماذا لم يكن كره التحريم تابع للمحرم قالوا نقول إن كره التنزيه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير متحتم ولا جازم غير متحتم ولا جازم وهذا هو المكروه عند الجمهور لاحظتم اما المكروه كراهه تحريم قالوا هو ما ثبت فيه الكراهه ما ثبتت بطريق ظني ما ثبت فيه التحريم هنا بطريق ظني كاخبار الاحاد أخبار الأحد لأن أخبار الأحد تفيد تفيد الظن فمثلا البيع على بيع أخيك الخطبة على خطبة أخيك الخطبة على خطبة أخيك وما شابه ذلك هذه من الأمور نعم من أخبار الأحد يعدونها ظنية يعدونها ظنية فهنا نهي مجرد عن القرينه فهو نهي ايش فهو نهي تحريم طيب يرد عليهم جمهور يقولون لا فرق نحن كذلك نقول ان النهي هنا نهي تحريم لكننا الحقنا بإيه ألحقناه بقسم المحرم ولم نحقه بقسم كراهه التنزيز يقولون الحنفيه هناك اثار في هذا التفريق يبدو أثر لهذا التفريق طبعا أثار التي يذكرونها قد لا تسلم يقولون مثلا إذا فرقنا جعلنا التحريم القطعي في قسم المحرم والتحريم الظني في قسم المكروه كراهه كراه التحريم والفرق بينهما يقولون الفرق بينهما هو أن من أنكر المحرم نعم والمحرم على اساس انه بدليل قطعي من أنكر المحرم فهو كاف ومن من أنكر المكروه كراه التحريم فإنه فانه لا يكفر لانه بدليل ظني ويذكرون فروق على هذا لكنهم لا يوافقون لا يوافقون عليها والصحيح أن انكار الظني وإنكار القطعي نعم يشملهم حكم واحد بعد العلم يشملهم حكم واحد واما من حيث الادب بالتحريم فالتحريم واحد التحريم بالدليل الظني والقطعي واحد هو تحت قسم هو تحت قسم المحرم لا يكتفى بالكلام على المكروه الى هذا الحد